والعاذيات ضبحا فالموريات قدحا فالمغيرات صبحا فأثرن به نقعا فوسطن به جمعا إن الإنسان لربه مكدود وإنه على ذلك لشهيد وإنه لحب الخير لشديد أفلا ما في الحُرور وحصل ما في الخُدور إن ربهم